انا كل يوم جمعه بتمشى للجامعة ومعايا جار دايما بيقابلني في الشارع انسان بسيط طيب وبيقول كلام طيب وبعد ما نصلي يصاحبني وانا راجع وفي يوم ما جاش صلى ما جاش ما بيلتهوش وفضلت تدور في الملامح والوشوش وبعد ما صليت وأنا في الطريق للبيت فجأة كده حسيت إني إليك تعالي دخلت شارع بيته سألت جاره علي لأيته ما يعرفوش لكنه كتر خير ساعدني أو صلي أنا, أنا كل يوم معه بتمشى للجامع ومعايا كان دايما يقابلني في الشارع إنسان بسيط طيب يقول كلام طيب بعد ما نصلي يصحبني وأنا دخلت لقيت نايم مريض عايش لوحده وعشان بيحب ربه سخرني عشان اساعده قرر يفعل الباب واضح انه اتكسف قال له تفضل دخل حزين في عينيه اسف قدمت له اعتذاره وطمنا عليه وانا ماشي وعدني جار انه هيهتم بي شكرت اعتذر لي وشكرني جي اتاني جار كان ساكن في نفس البيت عايشين في بيت واحد والباب قصاد الباب جمعتهم الأقدار لكنهم أغراب أنا كل يوم غمع بتمشى للجامع ومعايا كان دايما تقابلني في الشارع إنسان بسيط طيب بيقول كلام طيب بعد ما نصلي في صاحبني وانا